إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان ك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآَ اللَّهَ رَحِيمًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يحور